ملائک سر پر سجدا دي جن بشر دې سناوای ملائک سر پر سجدا دي جن بشر دې سناوای ټول مخلوق لر تر اي زينر عبر دې سناوای مخدود درت سر ای سہی نر انظر دې سناوي ملائک سر پر سجدا دي جن بشر دې سناوي ملائک سر پر دی جن بشر دې سناوي خلق قدرت سر اي شيء لن امر دي كل مخلوق درت سر اي شيء لن امر دي سناي لما شريقت مغربا لجر ومطر شمالا فضل الشام تر أي خالي تو مالك ران سي قا بحر وبر دي سناواي اي برد مخلوق درت سري سين نراو قا دي محمد دولت سر ایک ہیل ار ابار سنا سر پر سجدانی جن بشر دی سنا وائے سر پر سجدانی جن بشر دی سنا الماخلوق قدرت السر ايه فين لاربر دي سناي الماخلوق قدرت السر ايه فين لاربر دي سناي لا شريك يشركنا له اله منا قحيفا سمدي اهم اول ام أو خير کانه پوټی دې سپاک دې هم حجر دې سناوي کنه پوټی دې سپاک دې هم حجر دې سناوي ټول مخلوق قدرت سر پر سجدا دي بشر اندسنا وای ملائک سر پر سجدا دی جن بشر اندسنا وای تو مخلوق درت سر این خیین نر اکبر دی سنا وای تو مخلوق درت سر این خیین نر اکبر يا رحيم يا رحمان يا حنان يا منان عبادات لايخ يوطي زمن بعغاني سبحان والمرغان ديك ذكر شام شحر سنوائي والمرغان ديك سحر دي سنوائي كل مخلوق در تصر إخي لر أولر دي سنوائي كل مخلوق در تصر إخي لر أولر دي سنوائي ملائك سر بالسجداد جن بشر دي سنوائي ملائك سر پر سجدا دی جن بشر دی سناوے تو مخلوق درت سر اے غیر در انبار دی سناوے تو مخلوق درت سر اے غیر در انبار دی سناوے زاہد تورو تورو دگو دا دائیو پا باران کی زاہی تورو تورو شپو کی موزر خلا ازان کی مجاہی دیاری تکبر کی دگو دائیو پا باران کی علمان پہر بیان کی پمیم برد سناوائی علمان پہر ای د سنواي ټول <تصفيق> مخلوق در تر سر ای خیر لر او د <برد> سنواي ټول <تصفيق> مخلوق د تر سر ای خیر لر او د سنواي ملائک سر په سترګو د جن بشر د سنواي ملائك سر فرسجداد جن بشر دي سنوائي كل مخلوق در تصر اي خي لر او دي سنوائي كل مخلوق در تصر اي خي لر او, دي سنوائي. لر أو دي سنوائي هر ساکاش او من كميدان tumare poona it's my never i you know my staham tum na si par مخلوق ترتصر اي خيلر اوبره سناواي مخلوق ترتصر اي خيلر اوبره سناواي ملائك سرقصت ادي جن بشر دي, دي سناواي ملائک سر پس جدا دی جن بشیر دی سنوائی کول مخلوق در تصر ای خیلر او بردی سنوائی کول مخلوق در تصر ای خیلر او بردی سنوائی ملائک سر پس جدا بشير دي سماواء ملائك سر پاس فجدا دي جن بشير دي سماواء مخلوق <تصفيق> در تصر اي خي لر او بر كل مخلوق در تصر اي